كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال بمزحزحه بمباعده وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم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 سبقه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقد ذكرت قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله رتب أبواب هذا الكتاب ترتيبا بديعا لا يصل إلى حقيقة ما يريد البخاري رحمه الله إلا المتأمل وهذا كان من عادة الأئمة القدامى كانوا يتكلمون بما يشبه الآن الشفرة بما يشبه الشفرة يعني يحتاج الإنسان أن يعمل عقله وأن يعمل نظره حتى يصل إلى ما يريد هؤلاء العلماء لذلك يعني اختلف العلماء في بعض تراجم البخاري اختلافا كثيرا فما بين متعقب له يقول ان لا علاقة بين الترجمة وبين الحديث وما ما بين متأول وما بين متكلف وإنما هذا كما قلت قبل ذلك لشفوف نظر البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل ذلك وصات النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد أن يقطع مفازة الدنيا بسلام لأن الدنيا كالواد المهلك إذا لم يكن مع المرء علامات طريق ضل كأي طريق طويل لاحب أو فيه منازل أو, فيه أو هو متفرع إذا لم يكن علامات تدل على إن النزول إلى مكان فلاني في هذا الفرع أو المكان الآخر في هذا الفرع يظل الإنسان ماشيا سادرا لا يلوي على شيء ربما يصل في النهاية إلى واد المهلك فهذا الغريب الذي يمشي في الدنيا وله أعداء يتربصون به أعداء الإنسان الشيطان والنفس الأمارة بالسوء اللي هي تتعامل مع الشيطان ضد الإنسان النفس الأمارة بالسوء دي اللي هذا هو الجاسوس وهي العين المسلطة على ابن آدم وهي بين جنبي عميل خائن نفس الأمارة والسوء تتعامل مع الشيطان لاهلاك صاحبها وعندنا شياطين الجن اللي هم إبليس يرسلهم إلى بني آدم كالسرايا كما في حديث جابر ابن عبد الله الأنصري عند مسلم وكما في حديث أبي موسى الأشعري وصححه ابن حبان وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن إبليس يضع عرشه على الماء الصباح مع كل مطلع كل صبح يضع عرشه على الماء ويجلس عليه في حديث أبي موسى فأعظمهم منه فتنة اقربهم منه منزلة ويقول كما في حديث أبي موسى من اضل اليوم مسلما البسته التاج عدنا إلى حديث جابر فيرسل سرايا تترى إلى بني آدم تترى يعني يتبع بعضهم بعضا كموج البحر لا تكاد موجة تنفك عن أختها في تواتر في الإرسال كل شيطان من هؤلاء له مهمة مش مهمة محددة لا مهمته المحددة أن يضل واحدا من بني أدم بأي وسيلة من الوسائل يعني رجل مثلا هائج في معركة عادة الشيطان لا يقول له إذني أو اسرق إنما يقول له اقتل ليه هو أدام مقتضى الحال على حسب زي ما تيجي معاه إذا استطاع أن يضله بأي وجه من وجوه الضلال لا يتردد ما فيش شيطان مكلف يقول له انت شيطان الزنا وانت شيطان القتل وانت شيطان المشعر في العقوق وانت شيطان لا من أظل اليوم مسلما بأي وجه الموجه الإضلال ألبسته التاج فأعظمهم أقربهم منه ما زل أعظمهم فتنة اللي شره يبقى مستطير ده اللي هو أقرب إلى إبليس فدي شياطين ترسل إلى بني آدم في آخر اليوم لازم يبقى في حساب برضو قاعد على الكرسي ويبتدي حسابهم يعني بني آدم لو كان عندهم من الجد ما عند الشياطين لا انصلح حال الناس لكن في بني آدم يبعث واحد خط سير يروح يروح بيته وما يروحش الشغل ولا يروح خط السير ومظبط المسائل قبل ما يمشي والإنضاءات والتوقيعات والكلام وطبعا رئيسه في وادي ورئيسه في وادي والدنيا ضيع لا ابليس ما بقى مش كدا ابليس بعد ما ينتهي اليوم يقعد على الكرسي ويبتدي يقفوا طابور واحد واحد يبتدي يحاسب كل واحد ماذا فعلت اليوم يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا دي اجناس المعاصي حط انت تحت كذا وكذا أي معصية تخطر على بالك ما تركته حتى قتل اباه ما تركته حتى قتل أم ما تركته حتى عقده ما تركته حتى زنا ما تركته حتى يعني سرق أي معصية من أجناس المعاصي سواء كانت من الكبائر أو من اللمن كل ده ليس يقول لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا كل ده شغل ولا لقيم ايه يعني قتل أباه ايه اللي أنا يعني لما قتل أباه ونفسه مسدود على الآخر يعني فيش واحد حتى فتح نفسه يعني بحاجة عليها طالعا لحد ما يجي واحد من الشياطين الكبار ما فعلته فعلته يقوله ما تركته حتى فرقته بينه وبين أهله خلاص فضلت استفزه وضلت استفزها لحد إمتى كابس على نفسك لحد إمتى بيعملك زي الجارية لحد إمتى ببهدلك لحد إمتى الكلام ده طوب منه طلق قولي له لو أبوك خلف راجل طلق هو إي يعني هو أنت تفضل عبد زليل لحد فيه ده إحنا في القرن الواحد وعشرين وفي حاجة اسمها الحقوق المرأة والمجتمع من شعار في القوم للحقوق المرأة والكلام ده وبعدين عادي جدا تتجاوزي سيتسيده إيه الإشكال يعني وينفخ فيه برضه قال هي تبضل طول عمرها تكسر كلامك وتقول له مين تقول شماله والكلام ده هو تيجي تلاقي البيت عبارة عن خرابايا لا البيت نظيف ولا كذا ولا كذا ونبهتها مئة مرة أنا بتعملش كده وبرضه بتعمل الكلام ده قال ليش أنا باتت اللي في وشك دي أبو السباع دي أفايديتها تتحرك راجل اعمل اي حاجة ولا انت طارق قدبها شردها عشان تعرف ان الله حق وتعرف ان الزوج لو افى عضمه على سرير المراه لها قيمه في الدنيا بزوجها بدل ما تبقى مطلقه والكلام ده خلاها تدوق المر وتدخل اي بيت يبقى النسوان كلهم خايفين منها لا احسن تكون خاطفه رجاله ولا حاجة ولا تخطف مش عارف شوف ينفخ في هذا وينفخ في هذه لحد ما لان طالق وقد تكون الطلقه ثالثه بعد ما يفوق من المصيبه دي يروح للمفتيمة يقول له يا عم الشيخ والله ما كنت اقصد قلت لها انت طالب التلاته يحل لك ابو حنيفه حرمك الشافع مش عارف الكلام وما كنتش اقصد ويعيط شويه والمرأة عيط شويه وكان ودي الطلقه الثالثه وعايزين يرجعوا مره ثانيه اذا ما رجعوش مره ثانيه الاولاد بيحصلون نوع من التشردوم الدفء الاسري بينتهي خلاص القعده على مائده الأكل والشرب واستقبال الأب والكامداء حرم منه الأبناء النهاردة الأب والأم راسهم كلها عيون بيبص من هنا ومن هنا ومن الخلف والعيال بينحرف الفساد الآن أصبح أصال دقيقا مهمة الأباء والأمهات بقت في منتهى الصعوبة حتى يستقيم الأولاد ويقفون على درب الهدى وعادي جدا الولاد بيطلع بره انت متعرفش بالولاد بيعمل ايه فتصور بقى مع وجود الاب والام وكلهم يعني اهتمام بالاولاد والكلام ده ومع ذلك بيفسد الاولاد بسبب انتشار الفساد في المجتمع ولا رقيب ولا حسيب ولا كلام ده اما لو ولد مالوش اب يرعاه ومالوش ام تحنو عليه والكلام ده الطبيعي يروح وياتشار زي ما العصابات والكلام يبقى هما دول بقى اللي هما الاحتياط جيش ابليس من شياطين الانس اللي بينافس بهم مخططاته على الارض تلاقيهم كلهم عصابات مخدرات وقتل وسرقه وزنا وعقوق كل حاجة من الشر بيستعمل ابليس هؤلاء ف... فاحنا عندنا السالك الى الله تبارك وتعالى مهمته شاقه جدا جدا عشان يسلك كل بعدين مقسمين نفسهم على مراحل كل واحد وقف له على مرحلة إذا استطاع بفضل الله عز وجل أن ينجو من العدو الأول من الكمين الأولان المنصوب له ما يفرحش قوي لسه فيه كمين جاي إذا فلت من التاني لسه فيه التالت وبعدين اللي فلت منه ده بيقوم رايح له قدام قوي قدام شوية عشان يبقى وقف له ورده في كمين ويفضلوا على طول الطريق إلى الله حتى تا المنزل اللي هو المنزل هو اخر العمر اخر نفس للانسان الشيطان يقعد على راسه ما طمع ابدا ان يضله وهو حي يمكن ان يضله وهو يجود بنفسه يعني حتى ذكروا في ترجمه الإمام احمد رحمه الله ان هو يعني وهو يحتضر جعل يقول بعد بعد يعني في فلما أفاق سالوه إيه بعد دي قال إن إن الشيطان قال لي أفلتت مني يا أحمد خلاص انت حتموت على التوحيد أهوت أفلتت مني معرفتش عملا معك حاجه فيقول في له بعد لسه الروح ما خرجتش أما الروح تخرج يبقى نجا فأي إنسان في الدنيا مش فاهم يعني الناس ماشيين في الدنيا مش عارفين حقيقة ما يقولوا إليه مصيرهم أنا مشاههم مش الله الغفلة دي ربنا يعني ينجينا وينجيهم من الغفلة الأمر جد خطير فعلا إنه الجد ليس فيه شيء من الهزل مطلقا فإنت قدامك أعداء كثيرون الأعداء دول كل واحد منهم يطمع في قلبك علشان هو ده يعني مستودع الإخلاص ويزن المرء بقلبه يوم القيامة فالقلب ده كل الأعداد لهم بانما العواك مستمر والقتال مستمر على هذه المضغه مش على حاجة تانية. إذا سدد الشيطان سهما إلى ابن آدم انما يريد قلبه مش عايز حاجه ف... فإذا طالما الإنسان ماشي وعنده أعداء كثيرون لازم يحصل عنده نوع من الاستحاش عنده نوع من الاستحاش يبقى كن في الدنيا كأنك غريب الإمام البخاري إنما عقد هذا كما قلت لكم أنا أذكر يعني عشان أقدر أدخل على الباب اللي بعديه ووضح لك أن هذا الباب يؤدي إلى الباب الذي بعده كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إحنا قلنا قبل كده غريب قال لك لا ما تبقىش غريب قال لك كن في الدنيا كأنك غريب وعدين استدرك قال لا تكن غريبا فإن الغريب هي أنا دار الغربة والمفروض والمطلوب لا تأنس تبقى دايما خايف مستوحش قلق لا تأنس بشيء طب الذي لا يأنس بشيء هو عابر السبيل بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر شيئا من المهلكات شيئا من المهلكات إيه اللي ممكن يضيع البني آدم أن الأنس أن يأنس بالأرض طب الانس ده ايه وقوده ايه اللي بيغذي ثمره الانس وترك الاستيحاش وخلي الواحد ينسى ويدب اليه داء الغفله قال لك طول الامل طول الامل شاب يقول لك انا لسه صغير لسه قدامي سنين العيله بتاعتنا كلها معمره يا ده ابويا كان 80 سنه وجدي كان 90 سنه والكلام ده فيقول لك أنا لسه شباب فيقوم هذا الأمل يغره فينقله إلى مرتبة التسويف التسويف ده اللي هو سأفعل سوف أفعل سين هو ده ده اللي ضيع أناسا كثيرين وصدق القائل كم من حسرات في بطون المقابر مات وكان نفسه يعمل حاجة كان عايز يتوب كان عايز يصلي مأجل كل الكلام ده زي برضو بعض المغفلين يقول لك ايه أنا, انا دلوقتي مشغول وعندي الكلام اما اطلع على المعاش هفضة بقى لا ورايا شغلة ولا مشغلة وكلام ده اصلي بقى والكلام بيطلع على المعاش يولد على القهوة ليه لان العباده دربه اوعى تكون متصور انك اذا لم تعتد على شيء تستطيع ان تفعله لا لا لا ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب لما الانسان يهمل رعايه نفسه وهو صغير بتستعصي عليه كبيرا زي الآباء برضو الذين يهملون تربية أبنائهم وقال لكما الولد يكبر أنا هأمره هيسمع الكلام آه أخطأ خطأ جسيما زي برضو بعض الآباء والامهات اللي هم يعني ينكرون تماما أن تحتجب البنت الصغيرة تلبس الحجاب الصغيره وقال لك دي لسه صغيرة سيبها لما تكبر لان قلم التكليف لم يجر عليها انا معاك انه لم يجر عليها بمعنى ليست آثمة لكن يا اخي هناك فرق بين ان تعود ابنتك على لبس الخمار وهي صغيره يصير جزءا منها وهو ده اصل التربيه اصل التربيه ان يربه ان يربه والتربيه والرب ده عايز حركه تعرف في اللحين يعرف حاجه اسمها يرب اللبن لما يحب يطلع زبده من اللبن يقعد يربه بيده كده ويعمل كده لحد ما تحصل رغوه اللبن يطلع منه الزبده بعد كده يربه يعني يبتدي ايه يتعاهده ابتداء شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يتدرج ويصل الى نهايه ما يريد فأنا بقول ليه اللي عايز يربي بقى اللي فاهم النفوس صح يعامل الأولاد أو يعامل نفسه كمعاملة الشجرة التي يزرعها أمام باب داره يعني أنا لو لسه بزرع شجر قدام الباب الدار عندي ما بجيبش شجرة قد كده السق بتاعها تخني كده لا بجيب عود آتي بعود خفيف وزرع لما بتترك العود بيميل يميل لوحده كده انت بتعمل ايه عشان تطلع الشجرة زي ما انت عايز مش زي ما هي عايزه زي ما انت عايز بتعمل ايه تجيب حبل تربطه في الشجره وتقوم شددها وتقوم ربطه الحبل اللي وتدق الوتر في الارض تطلع الشجره كده لو انت عايز هتطلع كده هتشد برده الحبل عشان تدي الميل اللي انت عايزه سواء كان يمنا او يسرا او امام او خلف لكن كل الناس بتخلي الشجرة مستقيمه مما يدل على أن الاستقامة شيء ضروري في أذهان الناس جميعا فيش حد أبدا يقول لك أطلع شجرة كتابا إنما يطلعها مستقيمة طيب خلي هذا الرجل زرع الشجرة دي قدام باب الدار ثم أهملها سبها 3-4-5-6 سنين الساق بتاع الشجره بقت توفن كده يقدر بقى يشدها يشدها بحبل ولا بجنزير ولا الكلام ده عارفش إيش لو شدها بال دي هيخلعها من قدرة مش ها هتيجي معه ده معنى بقى الكلام إن الغصونه إذا قومتها اعتادت غص ساق يعني حاجة بسيطة فرع ولا يلين أي معك إذا أردت أن تقومه ولا يلين إذا قومته الخشب أو الشجرة انت بتاخد منها خشب امتى لما تستوي وينتهي نموها بتبقى خشب تقدر تقطعها وتشؤها خشب إنما طول ما هي لسه في طول النمو ما تطلعش خشب أول ما تشؤها عشان تعمل خشب يوم على طول يتلاوي كده والتاني وتنتهي الشجرة والخشب يكش في بعضه كده وينتهي يعني لا تصل إلى الخشب إلا بعد مرحلة الاستثنام النهائي فأي إنسان يعلم ذلك ويعلم ان النفس لابد ان تروض كما يروض الوحش اي انسان عارف هذه الحقيقه يوم يتعاهد نفسه من البدايه يعني قال بعض المتعبدين <تصفيق> عالجت قيام الليل سنه واستمتعت به عشرين سنه عالجه يعني تعب قيام بالليل لسي ما صحب شغل عشان يستيقظ بالليل يكون لسه نخدش قسط وافر من الراحة زي الأيام دي كده في برد شديد عشان يقوم بقى من تحت اللحاف ولا تحت البطنية والكلام ده بتبقى برضه عايزة مجاهدة في ترجمة ثابت من أسلم البناني أنا ذاك في ترجمة ثابت أظن قال ثابت عالجت قيام الليل عشرين سنة كان جمعاً مجلس مع الشيخ محمد يعقوب حفظه الله وتكلمنا في المسألة دي شوية هو الشيخ قال أنا محفوظي عالدت قيام الليل عشرين سنة واستمتعت بعشرين سنة أنا قلت له أنا محفوظي عالدت قيام الليل سنة واستمتعت بعشرين سنة هو صح وأنا صح يعني أنا لما بحثت في المسألة بعد ذلك وجدت أن كلام الشيخ صحيح وجدته صحيحا أيضاً أقول هذا برضو علشان لما أنا قلت له لا محفوظي كذا ربما يتوهم بعض إخواننا ان الشيخ أخطأ ولا حاجه لا هذا موجود فعلا في ترجمة ثابت بن أسلم البناني أحد أوثق الرواة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وقد لازم انس أربعين سنه دي بقى تبع على حسب, بقى إيه على حسب مغالبة النفس للشخص يعني. فهو المقصود أن المرأة قد يعالج يعالج الخصلة الواحدة مدة ويستمتع بها مدة إما زيها وإما أكثر منها أو أقل المهم ان العبادة تحتاج إلى معالجة ولذلك يعني درجة كثير من العلماء على تسمية اوامر الشرع ونوهي يسموه تكليفا مع ان في يعني لي نظر على مسألة تسميته بالتكليف يعني ربما يعني يأتي يعني مجال آخر أقول النظر ده ليه يعني. فأكبر مشكلة تواجه الإنسان زي ما قلت مسألة التسويف سأتوب سوف أتوب الموت لا يمهل أحدا اللي بأجل الطاعة اللي بأجل الطاعة دي لغد أحمق ليه لأنه قد لا يعيش قد لا يعيش لغد بل قد لا يعيش لحظة من اللحظات يعني رجل يأكل كما ورد في بعض الآثار يأكل ويشرب وينكح ويتمنى وقد سقطت ورقته ورقه حياه ورقه حياته بيقول انا بكره هعمل كذا والشهر الجاي هعمل كذا ويتكلم في التليفون والسنة الجايه انا عندي دراسه جدوى او هاعمل كذا وهو هيموت بعد ساعتين او هو هيموت بعد ما يخلص المكالمه وانا شفت ناس ناس بيتكلموا في المحمول ويتكلم في صفقات وبيبيع حاجة بضاعة زي سيارة أو هو خلص المكلمة من هنا طب بسكت من هنا هؤلاء الذين يموتون وموت الفجأة كثر وهو من علامات الساعة موت الفجأة كثر فالإنسان الذي يموت فجأة هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذت أسف أسف ليه لأنه ملحيش يتوب ملحيش يتوب يعني يمكن المرض بين يدي الموت نعمة كبيرة رص يبقى هارف أنه في النازل ممكن يتحلل ممكن يتوب ممكن يتضرع عليه ديون يسد الديون يتحلل من أصحاب الديون في مظالم يجيب الراجل اللي هو ظلمه يتحلل منه يبوس رجله حتى يعفو عنه لان الأمر جد ليس فيه شيء من الهزل كما قلت الـ الـ الـ الـ هناك ليس هناك دينار ولا درهم فيه حسنات وسيئات انا عملت حسناتي بشق الأنفس عشان أثبت, أثبت لنفسي حسنات قمت الليل كنت محتاج الفلوس وتصدقت بها قلت كلمة الحق وشرت في جانبات الأرض كل ده عشان أثبت بدخل صحيفة حسنات فما فيش حسنا دخلت في صحيفتي بالساهل يعني ولا ولا ولا بالأمر اليسير لا ممكن تكون في حسنة كلفتني الكثير عشان تدخل في صحيفي ثم الحسنات دي كلها تطلع من صحيفتي منتهى البساطة واليسر عشان ظلمت ذا ولا ظلمت ذا ولا ظلمت ذا فالإنسان إذا يعني مرض واقتربت منيته بيحصل عنده نوع من الاخبات. ونوع من التضرع ونوع من التذلل لأن المغفرة تأتي مع التضرع قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم باؤسنا تضرعوا يعني لما نزلت عليه مصيبه مش يقول انا غلطان مش يقول يا رب انا تبت دي خلاص انا أنبت ارفع عني البلاء وانا تبت ما هو ده ما هو ما التضرع هو ده هو ده اللي هو وقود الذل لا يذل المرء الا اذا كان متضرعا الا اذا كان خاشعا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وشوف هنا بأساء وضراء الاثنين واربع مش بأساء وسراء ولا سراء وضراء لا بالبأساء والضراء ترقي في العقوبة البأساء أن يرى ملامح البأس في عاصفة هتقوم بس ما قامتش في مخايل ابتلاء في بؤس قادم انما الضراء وقوع الضر الأول الدلع يعني نزل عليه حاجة خفيفة كده لم ينتبه ده بقى عايز قارعة عشان ينتبه لفي بعض الناس بيقروها غلط بعض الناس بيقروها غلط يعني الجماعه اللي هم قوم عاد لما راوا الغمام في السماء السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا ده سحاب هينزل علينا ميه فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أروها غلط عاصي وملأ الأرض بالكفران ويرجو النعمة يعني كذبون النبي ويشردون المؤمنين ويستهزئون بهم وبعدين يقول هذا عرض ممطرنا كده شوف, شوف الفرق بقى بين من آتاه الله عز وجل يقظة وبصيرة وبين هؤلاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما بالسماء كرب له اصابه كرب وظهر على وجهه والرسول عليه الصلاة والسلام يروح ويجيء مضطرب فتقول له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه ماء وأراك كلما رأيت الغيم كربت له قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا فكان الجواب بل هو ما استعجلتم به فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أدري اهذا العارض هذا السحاب ينزل منه ماء الذي هو حياة كل شيء أو ينزل منه خسف ففي ناس بيقروها غلط إذا أعطاه الله عز وجل نعمة ظن ان هذا علامه اكرام فيتنادى وهذا من جنس ظن المشركين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فقال الله عز وجل لهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن فاعطاء المال ليس دليل كرامه ولن انت مرضي عنك كما أن نزع المال أو الابتلاء ليس دليلا اهانه ده انسان غبي لا يفهم لان البلاء قد يكون بالنعمه وقد يكون بالضر فالاول من رحمة الله عز وجل ينزل باساء يصيبهم بباساء نوع من البؤس حاجه تحتمل بؤس صحيح لكنه ممكن يحتمل ما ولا تنبه ولا قرأ قراءة صحيح تجيلوا بقى الضراء تنزل بقى المشكلة على دماغ فأخطر شيء وهو من حبائل الشيطان طول الأمل لا تسوف فإنك لا تدري اتعيش إلى الغد لا أقول إلى الغد أتعيش إلى اللحظة القادمة القادمة أم لا نفس دخل ممكن خرج ما يدخلش. وده كلام ابن عمر الذي ذكره في نهاية الحديث السابق اللي هو كون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. أي إنسان العاقل والذي يتزود باستمرار ليه ما يدري متى يحين الرحيل. وكما قلت من أغمض حبائل الشيطان. طول الأمل وطول الأمل هذا يقذف دائما في منطقة التمني لأن هناك فرق بين الأمل وبين التمني آه الأمل عادة يكون بأسباب فإذا فقد المرء الأسباب تمنى وإذا كان ممكن يتمنى ما لا يخطر على البال كل الأحلام اليقظه عباره عن اماني يتمنى يكون عنده اي حاجه يتمنى الشيء المفقود الذي فقد اسبابه لكن طول ما انت بتؤمل يبقى عندك اسباب المفروض يكون عندك اسباب دافعه الى الوصول الى هذا الامل عجز يتخيل بقى واي حاجه في الدنيا ابقى من بنيات يعني مثلا الكتاب اللي انا بكتبه كراسة اللي أنا أستعمله القلم الذي في يدي النظارة التي ألبسها الكوب الذي أشرب فيه ممكن يوع... هذا الكوب يعمر بعد الإنسان دهور يا سيبويه رحمة الله عليه إمام أهل البصره في النحو <تصفيق> ومات قريبا من الكهولة مات دون الأربعين كان ينشد في مرض موته ويقول يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل دون الأمل حفيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل الفسيل اللي هي النخلة الصغيرة الشتلة بتاعت النخلة ده اللي هو الفسيل فهو بيقول يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل دون الأمل كان عايز يعيش لما يشوف أولاده كبار يتهنى بيهم ويشوف أولاده أصحاب مناصب المصنع يكبر مش عارف ايه اي امل من الامال التي تعرض له الانسان كان يتمنى ان يعيش الى ان يحقق امله يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل ان يصل الى امله فمات المؤمل دون الامل حفيذا يروي اصول الفسيل كل شوية ياخد الميه من الابريق ولا حاجه ويوم ايه يروي ايه الفسيل اللي هو الشتلة النخله دي حفيثا على طول بسرعة وبجد واجتهاد والكلام ده يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل فده من أكبر شباك الشيطان وهو وهي, وهي شباك خفية عشان كده الإمام البخاري لم يذكر كل الأمراض اللي ممكن تعرق للبناء ده هذكر بعضها بعد ذلك لكنه أحسن جدا في ذكر هذا الداء ليه؟ لأن هذا الداء قلما يفطن إليه إلا يقذ يغتال أكثر الناس في هذا البئر يسقطون في بئر الأمل وذكر ثلاثة آيات قرآنية ذكر حرفا من آية وذكر آيتينين هنشوف بقى صحة الترجمة هل الآيات دي لها علاقة بالتبويب ولا لا احنا لو تفتكروا زمان ولا مع كل يعني ترجمة بحاول أذكر برضو عشان يعني ما تنسوش الكلام الترجمة لابد أن يكون لها علاقة بالنص الذي أتى به الإمام احنا قلنا الإمام البخاري رحمة الله عليه يترجم بالآية والحديث والاثر الاثر اللي هو هنقول ما يعني ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيه طبعا وعلماء الحديث اللي في اختلافات بينهم الحديث المرفوع نسميه ايه هل نسميه خبر ولا نسميه اثر ولا نسميه حديثا مثلا ولا نسميه ايه اصطلاحات ما تلزمناش الامر كله قريب من بعض بس إحنا هنصطلح بيننا وبين بعض كده إن إحنا نخلي الحديث المرفوع نسميه حديثا واللي عن الصحابة والتابعين وتابعين عن أي أحد نسميه أثرا يبقى الإمام البخاري إذا أورد الترجمة يورد تحتها انماطا من الأدلة إما أن يكون قرانا وإما أن يكون سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون أثرا عن الصحابة أو عن التابعين لتكون الترجمة صحيحة لابد أن يكون هناك مناسبة لابد أن هناك مناسبة ما بين الترجمة وما بين النص قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى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 فاز. من الذي فاز من زحزح شوف, شوف الفعل الرباعي الذي يكون من حرفين يتكرران في مقطع الفعل فيه معنى للطرب فيه معنى للطرب زح زحاء ده الفعل ده مكون من حرفين حرف الزي وحرف الحاء المهملة المهملة يعني ما فيش فيها نقط إنما اللي فيها نقط اسمها معجمة اسمها ايه معجمة ساعات بعض الناس يقرأ الكلام ده ومش فاهمه يقول لك بحاء مهملة واحد يقول لك طب ما الحاء مهملة اصلا ليه يقول مهملة أقول لك لإن حاء الجيم والحاء والخاء الاثنين ممكن يتشابهوا مع بعض فانا وانا بقرا ممكن تسقط النقطه فانا بقاش عارف الدي تطلع ايه تطلع ج ولا تطلع ح ولا تطلع خ فيقوم يقول لك ايه الحاء المهمله فتنت تفهم انها حاء على طول مش ممكن تفهم انها ج ولا تفهم انها خ عشان كلمه الايه المهمله طيب طب ما الجيم النقطه من تحت والخاء النقطه من فوق فلما يقولك بالمعجمه فانت من عارف هي خاء ولا جيم يقولك إيه بالمعجمه من تحت يبقى انت تعرف انها جيم على طول او بالمعجمه من فوق تعرف انها خاء على طول كل ده ايه اتقاء التصحيف عشان ما يحصلش فيه في خطر يعني في أحد مشايخ شعبة شعبة له شيخان الشيخ الأول يكنى بأب الحوراء والثاني يكنى بأب الجوزاء طب شيل النقطة بتاعي النقطة الموجودة في الجوزاء هاي بقى الحوراء فالاثنين بيتلخبطوا عفوا لا ليس أب الحوراء ولا أب الجوزاء أبو أبو أبو جمرة وأبو حمزه نعم أبو جمرة وأبو حمزه الاثنين لو شلتهم وقت ما تعرفش هو حمزه ولا جمر فكان بعض الرواه إذا روى عن شعبته عن ابي عن أبي حمزه يكتب فيها كده ايه حور عين حور عين انت تفهم ايه أبو حمز على طول ف. فالحرف بقى اللي هو زحزحة الكلمة اللي هي زحزحة ها دي عليها نقطة لما يعمل ازاي يقولك بالمعجمة لان لو قلب المهملة تبقى ايه تبقى راء والحاء الحاء يعني دي برضو إيه المهملة ولا المعجمة يبقى الفعل ده عندي يكون من حرفين ازاي المعجمه والحاء المهمله اتكرر مرتين زح زح طبيعه الحرف زي ما لكم طبيعه الفعل اللي يكون من حرفين يتكرران في مقطع الفعل في مقطع الكلمه يعني فيه معنى الاضطراب زي زلزله هي الزلزله اي يعني زلزل اضطراب لخ لخ, لخ لخ لخ يقول لك إيه أنت عايز وتد في الأرض عايز تخ... تنزعه من الأرض أول ما تيجي تشده كده ما يطلعش معها يقول لك إيه لخ لخ لخ لخ يعني يعني يوديه مرة كده ومرة كده ادي معنى اللخ لخ يعني, إيه؟ يعني, يعني الحركة بتاعته في يعني جهتين متناقضتين متعاكستين يبقى إيه لازم يفضل يعمل كده عشان يبقى اسمه ايه لخلاخ اول ما يلخلاخه كده يقدر ايه يشده زي ما قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون اصل كبكبة ما هو كب كب الكف الباء كبكبة يعني كلما قام انكفأ على وجه فينكفئ على وجهه مرة بعد مرة فعندما تقرا قوله تبارك وتعالى فمن زحزح يعني بالعفي بينه وبين النار سنتيمتر واحد ملي بينه وبين النار طالما ما واعتش فيها هذا هو الفوز العظيم ليه لانه كما قال الله عز وجل لان عذابها كان غرامة ما فيش حد يتحمل النار اجارنا الله عز وجل منها لي قرارها بعيد في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا جلبة صوت ارتطام صوت ارتطام شديد فسأل أصحابه عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من على شفير جهنم ما وصل إلى قعرها إلا الآن دا من يوم ما خلقت النار والحديث أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت وأوقد عليها ألف سنة حتى بيضت وأوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة الطعام فيها غسلين وصديد ياكل حيموت ما تقوليش بقى بيأكل جبن حدقى ولا بيأكل الكلام ده ولا بيأكل رنج ولا بيأكل فسيخ ولا بيأكل ولا واكل شواء الملح وهيموت عايز ميه لا بعد ما يأكل حيموت على الميه خد بلع وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة حتى وهم في النار مع بعضهم بيشتموا بعض في أهل الجنة على سرور متقابلين ما فيش واحد أفال التاني لأن لما واحد يدي أفال التاني ده معناها الإعراض لكن لتمام المحبة وشهم لبعض باستمرار قال هذا ادعى واوكد للمحبه انه لا يغادر صفحه وجهه النقيض على طول في النار النقيض في الجنه فعذاب النار فعلا غرامه الذي يقدر عذاب النار لا يعصي الله انما هي الغفله التي تركبنا فنقع في الذنوب فيفيق المرء وده كل سبب فعل الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اي وقعوا في الذنوب تذكروا فاذا هم مبصرون الذنب لما بينزل على الانسان ده بسبب الشيطان زي الاعمى يقدم على الذنب وهو يعلم قبل ان يفعله انه ذنب ومع ذلك يقدم عليه ايه اللي حصل له هي من جهل جهل العلم بالذنب لا إنما اوتي من جهل بالمراقبه وبمقام الله تبارك وتعالى وانه ينظر اليه وانه بعينه لكن ليس النوع من الغفله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع عنه الايمان لانه لو كان مستحضرا للإيمان لكان الايمان حاجزا له ان يفعل انما يخليه يخطي ويعدي اصل الى محارم الله الغفلة دي فكون الإنسان يعني يطلع بره ما يدخلش النار ما يدخلش بس ده فوز عظيم الجماعة اللي هم نسين نفسهم تماما والدنيا لهياهم الكلام ده هو لو كان ملكا مطاعا لو كان معبودا كفرعون لو كانوا يسجدون له ويقربون إليه القرابين ما رأى ذلا قط ولا مرضا قط ولا افتقر يوما ولا اشتهى شيئا إلا وجده عنده حنفترض فيه بني آدم كده وده مش موجود ده مش موجود أذل الله عز وجل الناس بالمرض والموت فيش واحد كبير يمرض زي أي بني آدم يمرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا أبدا لكن حنفترض أن هناك إنسان بهذه المثابة اللي أنا قلتها دي يؤتى بهذا المخلوق كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا إلا أنا قلت ده فيغمس في النار غمسة واحدة يوضع ويطلعوه ثم يقال له هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ما شفتش عافيه في حياتي لان الانسان ابن اللحظه اللي فات مات ده كلام حقيقي اذ لا سبيل الى استرجاعه مره اخرى كان بطل مغوار عضلاته كمال اجسام والكلام ده نام جاله شاله اه انا كنت مبارح بشيل الحديد وانزل بيطلع بيه النهاردة مش عارف يتحرك مش عارف يقلب على جنبه لا لازم يقلبوه آه ماتت العافية اللي فات مات راح مبارح لا سبيل الاسترجاعه مرة أخرى عشان يسترد العافية مرة أخرى بإذن الله ممكن ياخد له سنين أو, ش... أو يأخذ شهورا أو أياما بس اللي فات مات قال ليه إيه إيه إيه إيه إيه الانسان ابن اللحظة حياته كلها لحظة ثواني الجماعة اللي بيجروا في الدنيا جريوا الوحوش أهم حاجة عنده يأكل كويس ويلبس كويس ويسكن في مكان فخيم اركب أفضل سيارة الناس اللي زي دول حياتهم أكل هو أنت عارف يا مسكين استمتاعك بالطعام قدي مدة بقائه في فمك قدي استمتاعك بالطعام هو البن ادم لما يباكوا الوعي اشتر كده ويخلي اللقمة بقه لمدة خمس دقائق يقرف منه هو مجرد ما يمضغها وساعات يزلط إذا كان الموقف يقتضي ذلك يعني عايزين ندخل في خمس دقايق اذنوا تظبطوا المعده ايه تقوم بالدور والكلام ده لكن اذا افتراض عايز يستمتع يعني بالاكل والكلام ده ما يقدرش يغض دقيقتين او او دقيقه يمضي في لقمه يعرف يعني اذا مده استمتاعك بالطعام ثلاثين ثانيه طب الاكل اللي انت عايز تاكلها دي اللي مكلفات مبلغ يعني جبت الفلوس في قديه نفسي أكل أكل معين وأنا راجل على قدي هصرف على الأكلها دي 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه أي حاجة على حسب بقى كل كل برغوت على دي دمه زي ما بيقولوا في المثل يعني خليها 50-60 جنيه وانت راجل مرتبك 300 جنيه ولا بتاع؟ ولا 100 جنيه لو أنا حبيت أحصي عدد الساعات اللي... اللي هي تساوي 50 جنيه أو 100 جنيه ممكن ألاقيها عشر ساعات شغال مرمطون عشر ساعات عشان تستمتع تلاتين سنين. تو توما بلعت انتهت الحدوته المثل عندنا بيقول إذا عدل اللسان بقى نتان خلاص والكلام ده متاخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا الدنيا لابن آدم بطعامه عايز تعرف الدنيا فعلا اهو ده المثل اللي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ضربه بطعامه لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج تحط عليه بهارات وتحط عليه متبلات ومش عارف الكلام ده تشم الريحه قبل ما تدخل البيت خلاص تبقى هتموت عشان تاكل والريحه دي تخليك بقى ايه بقى على طول عايز تاكل على... اه ادي الدنيا اذا حلت او حلت واذا كسبت او كست واذا ادبرت برت واذا اينعت نعت وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات هي الدنيا اذا اقبلت على انسان منحته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه هي دي المحلة كبيرة التي لا يشعر بها إلا من ترك المنصب الكبير طول ما هو في المنصب يبقى هو بيفهم في كل حاجة بيفهم في السياسة والاقتصاد ويفهم في الزراعة ويفهم في الرياضة ويفهم في الإلكترونيات ويفهم في النووي ويفهم في الذري ويفهم في كل حاجة هل هو كذلك؟ طبعا لا إذا أقبلت عليه المنافقون الذين لا يخلو منهم زمان كل واحد يضفي عليه صفة من صفات الآخرين وليست فيه إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره لكنها إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسي بقى ما بيفهمش يطلع بقى المذكرات وتطلع التقارير وتطلع كذا ده كان حرامي وكان لص وكان وكان وكان وكان لدرجة الرجل دماغه يلف قاله. قاله طب أنا كده أنا فعلا كده يعني أنا فيش أي ميزة قاله. طب فين الجماعة اللي كانوا بيخلعوا علي من صفات الكمال ونعوت الجلال وكانوا يقولوا كذا كذا كذا كذا يشك الرجل في نفسه يدخل في مرحله اكتئاب لحد ما يموت اهات الدنيا يبقى مساله الاستمتاع دائما كل متع الدنيا اولا مؤقته الحاجه الثانيه كما قلت قبل ذلك من هوانها انها مبنيه على الحرمان كل متع الدنيا مبنية أساسا على الحرمان حرمان وانت بتفرح بحاجه ليه كنت محروما منها ثم ظفرت بها ده اللي خلاك فرحا الدنيا مبنية نعيمها يبنى على الحرمان عشان كده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة يقال له هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ويؤتى بأبأس أهل الأرض فالفقير اللي هو كان مشردا معذبا لا يجد قوت يوم ومريض حلت كرب. لكنه صابر محتسب لا يظهر التسخط على قضاء الله يقول إذا ابتلي في بدنه اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلقد أبقيت أخذ مالا أخذ ولدا بيظهر الرضا عن ربه يؤقس اهل الأرض يغمس في نعيم الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط يقول لا وعزتك ما مر بي بؤس قط كون الإنسان يزحزح بالعافة بينه وبين النار ملي متر ملي. المهم ما يقعش لا يسقط فيها ده الله عز وجل قال فقد فاز لما ما الباء اللي دخلوا الباء الجنه وتنعموا ودخلوا قبل الحساب ما ينتهي وترقوا في الدرجات ده يبقى ايه الايه دي لنا معها وقفه ان شاء الله تبارك وتعالى فيما يستقبل من الحلقات ان احيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى وأعتقد أنه يعني باقي حوالي ربع ساعة فيعني نتلقى فيها بعض الاتصالات إن شاء المنتظرين على الهاتف نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم فرس الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله ونبعنا عايز أسيادتك سؤال وتوجينا وتوجينا للخير يعني نعم سليم حضرتك فضل أنا عندي بنتي متجوزة واحد يعني زي بتقول مدرس م. مدرس ده بيتعامل مع بنات م. فلاغي وجودها لاغي وجودها يعني بيقول للطلبة عنده ان مش متجوز وحاجة زي كده وبترى وفوجئنا ان صاحب العمارة اللي هو ساكن فيها أبلغنا ان كان فيه بنت بتخش عنده وطلعوا البنت اللي عنده فالعمل معه هل بنت تكمل معه هل ت... بس ده اللي احنا بنسأل شاكك فيه نعم <تصفيق> نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله صحيح حاضر نعم نعم السلام عليكم ورحمة <تصفيق> الله <تصفيق> فضل أنا تكلم صدق شيء شفارة. الله يحفظك. خد لخير. خد. والله إن شديد إن إني جديد أطرح إني أتكلم معكم التونسي. الله يحفظ. ااا مبلغت إني شبهت الله. أحمد الله. نزيك الله خيرًا. ااا أبشرك بأن كثيرا يعني كثير من الناس قد تحسن حاله. ومن بينهم أنا صراحة. أحرحت كثيراً أنا مراحة داني وكنت في فيه ذاتي بصراحة أنا مرتبط به لأنني لا اقدر أن أعبر عن شعوري ولا أشت كلمات الشيخ الفاطر أعرف أنه كيف نفضل وليس بسؤال بات الله فيكم والسلام عليكم رحمة الله عليك الصوت غير واضح عبد الحميد من عنده طيب هو يعني كان بيتكلم وبشرك يعني عن وضع غزة ولا أو ايه طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم تعال نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ ربنا بارك لنا فيك و... واسالك الدعاء لي بالذريه الصالحه و... <تصفيق> والبقاء لله في أخونا الشيخ محمد عمرو عبد الله. اللطيف وربنا يخلصنا فيك الخير يعني. الله. وعندي سؤال بالنسبة لطول الامل يعني كيف الواحد يفرق بين طول الامل والطموح يعني الأمر دم إلتبث عليه شوية فيعني أحتاج توضيحه. طموح بالنسبة للعمل بالنسبة ل لما هو آت يعني ووزين هو لا يتنافى مع مع الأحداث شرحته. نعم. وما تنساش شيخ ربنا بركة دعيل بالزيارة الصالحة وأنا أكون مطلوب العلم المقهدين فيه. جزاك الله. فيك. الله, فيك. الله فيك. نعم. شيخ. نعم. سلام عليكم. الله. نعم أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله خير. نحب نسألك سؤال بس يا شيخ بالنسبة للطرق وفيها في مصر. بالنسبة لي؟ آه. أهلنا متمسكين بها ونحن موجودين في السعودية. و أن هذا الموضوع ليس صحيح ام رفض جديد جدا جدا من الاهل اه فهل لكم من توجيه أو كده يعني لدرجة أننا احنا يعني بيننا وبينهم شقاق بسبب هذا الموضوع نعم احنا كان في الله خير بارك الله فيك الله يحفظك نعم نعم السلام عليكم عليك ورحمه الله وبركاته لو كان سؤال في حديث بسرعه كده حديث هل يوجد حديث من راني في مدام فلان فلن يدخل النار وفي حديث ثاني اللي هو اخركم موتا في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية والنهايه شف يعني قال لي بقى ثمان من الصحابه ثمانه صحابه اخركم موتا في النار وكان اخرهم اثنين مش فاكر اسمه واحد منهم والثاني كان برير رضي الله عنه نعم وبالنسبه للحديث جيش يغزو يغزو القسطنطين مغفور له وكان قائد الجيش يزيد بن معاويه حديث صحيح وفي حديث له بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ينظر إلى مش عارف ده المقصود بالصحابه ولا بالأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فان ملكها تأخذ مع اليمين والشمال فيقولون فيقولوا يا ربي امتي فيقول فيقولون يا محمد ان خلثت ذي ما احسصك فلا ذي المقصود بالصحابه أصو... والمقصود به الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكده تكون خلصنا ما عليك باس ماشي ماشي نعم نعم، تفضل، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلامة الله نعم إذا كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال والدي بيشتغل في الشركة الشرقية للدخل أي الشركة الشرقية للدخل مم فهو يعني هو دلوقتي عدى الخمسين فكنت بس عايزة أعرف لو سمحت يعني هو بيقول إحياد الأول شركة الشرقية، يعني في الشركة الشرقية حرام؟ نعم طيب <تصفيق> طيب آه... الاول بالنسبه لي اخونا اللي سال اول سؤال فيما يتعلق بيه ان بنته زوجها يعمل مدرسا وبيدي دروس للبنات البنات البالغات ويعني قال لهن انه غير متزوج وصاحب العماره يعني أبلغه هو يعني إنه كان مع بنته والكلام ده يعني. لا ولما أقوله طبعاً هو قالوا في الأول خالد قالوا النبي عز وجل سؤال إحنا بنقوله طبعا أنه لا يجوز أن يحلف المرء إلا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا يعني حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله. بالنسبة لي المسألة دي أنا شايف يعني شايف أنها ما بتدخلش في باب الفتوى أكثر منها في باب ااااه مع النصيحه او كيف يتعامل مع هذا الرجل عشان كده انا باذن الله الكريم بعد الحلقه يتصل بي على صفر عشره واحد سته واحد صفر تلاتة تلاتة خمسة. اقدر ايه اخد يعني بعد الحلقه بس بنصف ساعه كده ولا حاجه اقدر اخد ودي معاه لان مهد فتوى ربما تكون دي زلة من الرجل ربما تكون هفوه مثلا ربما يكون في معطيات في الموضوع لأنه لو عرفت القصة كلها ممكن أعرف إذا كان هذا الرجل يعني لا يعاشر أم لا لكن هو اعطاؤه على أي حال دروسا للبنات البالغات لا يجوز وأنا بقول لأي مدرس لا يحل لك أن تعطي دروسا للبنات البالغات وهذا من أعظم مواقع الفتن وأنا عندي أشياء لا استجيز أن أذكرها لانها يعني رهيبة وعظيمة وبقول برضو لأولياء الأمور لهم الجماعة اللي هم متصورين ان حصول البنت على الشهادة يساوي دخول الجنة وإحنا عارفين القصة كلها بقت ورق ما لهاش قيمة ليس لها قيمة لا للرجال ولا للنساء معا كان زمان آه بيحصل نوع من التنافس لأن فيه وظيفة حد ينتظر لكن دلوقتي كلنا بنطلع نقعد على حضرة الصيف يعني المدارس الان بقت ايه ارحام تدفع حتى الغش بقى شبه رسم ودلوقتي كله ما فيش حاجة فيه التعليمات ان ما فيش حد يسقط لان حيسقط ليه عن اعاده ليه يقعد يشغل المكان ده ليه يغور يروح بقى يتخرج ولا يروح يقعد على الرصيف ولا بتاع لكن كان زمان اه لابد من التدقيق والبتاع والتلم عملية التعليميه كلها عملية فاشلة والقاص والداني يعرف هذا الكلام فأنا عايز اقول لما يكون رجل يسمح لبناتي انا شفت بنات في صلاه الفجر صلاه الفجر ماشيين في الشارع لوحدهم انا مره سالت بنت يعني 12 سنه او 13 سنه قلت لها بنتي انت راح فين قالت راح أخذ درس جغرافيا درس جغرافيا الكلام ده من 15 سنه كده درس جغرافيا تنزل للفجر عشان تروح درس جغرافيا نوع من الغفله الشديده فأم يسمح للبنت انها تروح عشان تاخد عنده أستاذ الكلام ده ولما تقع الواقعة الولد يخطف ولا تتعرف على يبتدي ايه يندب حظه العاثر أحنا بقول كل هذه الظواهر دي ظواهر مرضية وهي من المعاصي البينه لا سيما إن ما فيش مدرس بيشرح من وراء حجاب كله لازم يكون كلهم قدام حتى لو كانت البنت منتقبه كمان لأن البنت مش عامية والبنت يعني مش مش مش صديقة يعني برا شيطان وشياطين والكلام ده هو هو مش شيفا لكن هو اللي هي شيفا هذه بكل الأسف معاني إن يعني نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين على دينهم ردا جميلا الأخير بيسأل عن الفرق بين الأمل وطموح ده الكلام ده لسه جاي لأن حبرده مش معنى إن بن بنقول لك لا أمل إنك أنت تتعبد أنت بحظك لا هو لولا الأمل لبطل العمل يعني نسأل لولا أن عنده أمل في شيء ما لا توقفت الدنيا احنا الكلام ده برضه فيه فروق دقيقة يعني في المساله دي ان شاء الله نستوفيها في مكانها الاخ اللي بيتصل بيقول يعني ان اهالينا يعني بتبع الطرق الصوفيه والكلام ده واحنا عرفنا بقى السنه والكلام ده ففي مشاكل بينهم وبين اهاليهم انا بقول لك أخي الكريم اعذر هؤلاء بمعنى انهم لا يعرفون الحق لم يجدوا من يدلهم على الحق وعلينا كثير من شبابنا يبقى عنده نوع من الاندفاع اللي سببه الغير على السنة فيقوم لا يراعي ظروف الناس ولا يراعي ان ده رجل كبير ولا ان له منصب في قومه ولا ولا ولا الى آخره فبتدي ينكر عليه فالاب أو الخال أو الجد أو العم أو لا يتحمل انكار الولد وبيعتبره قله ادب وإن الولد من يوم ملتزم بقى ليه الأدم فيحصل نوع من الارتباط ما بين اللحية وقلة الأدم ودي طبعا مشكلة أحد أسبابها الهمة هذا الاندفاع اللي سبب الغيرة على السن إنما الإنسان إذا يعني ترفق معروف كما قال القائل ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد اوثقت ومن جفاك فقد أطلقت وأنا لا أنسى ان في مرة من المرات زمان من حوالي عشرين سنة كده كان في شاب بيحضر عندي في شرح كتاب رياض الصالحين وكان أياميها كنا في آخر الشعبان وعلى مشارف رمضان فأنا كنت أنبه على البدع اللي بتكون في رمضان فذكرت منها قراءة قل هو الله واحد بين, بين ركعتي القيام في شاب بقى كان دايما مواظب قدامي على طول أه أه أه لا يتخلف أبدا عن الجمعة وما كنتش عارف قصته خالص شاب من ضمن الشباب حد ما تاني اسبوع لقيت الشاب ده عمل مشكلة مع والده أتاري بقى والده ده كان رجلا قطبا او وتدا في طريقة صوفية كما يقال وكان بهيئ بي ابنه ان ياخد الخلافة بعده الولد طلع من طوعه يعني وبدأ يحتر عندنا والكلام ده فكانت تحصل مناوشات بينهم فبعد ما سمع مني ان ده بيلعب والكلام ده راح لوالده وحصل بينهم نقاش وعنف والكلام ده فهو ابوه قال له انا لازم اجي علشان اعرفك ان شيخ ده ما بيفهمش وعلى رؤوس الاشهد وحتكلم وهقول انا عرفت الكلام ده طبعا بعد ما وقعت الواقعه يعني فانا قاعد في الدرس اتكلم في نهايه الدرس رفع إيده وأمواف واقف قال يا عم الشيخ انت بتقول لابني ان قراءه قوله والله احد بدعه الكلام ده صحيح قلت له قراءه قوله والله احد بين ركعات القيام بدعه سرخ بقى ألي يعني لما أرى قل هو الله أحد أبا مبتدع اللي هي تلت القرآن قلت له لا أنا قلت لك قراءة قل والله الله أحد بين ركعات القيام بدعة فأنا عايزك دلوقتي تفهمني هسألك ثلاث أسئلة وتجاوب عليها السؤال الأول هل النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير قال لي لا قلت له طيب السؤال الثاني هل قصر في البلاغ حاجه كتمها يعني ما قالهانيش ولا لما مات عليه الصلاه والسلام كان الدين تم وكملت النعمه قال لي لا ما قصرش قلت له السؤال الثالث بقى هل فعلها النبي عليه الصلاه والسلام وقف قلت له ما انت يلزمك احد امريكا لو قلت فعلها هقول لك كما قال أهل العلم إن كنت مدعيا فالدليل لازم تقول لي انت قلت فعلها جبتها منين إن قلت لي لم يفعلها أرجع للسؤالين الأولانيين لم يفعلها إذن يفاته شيء من الخير أنت تستدرك عليه يقصر في البلاء ولا بد ان يلزمك هذا الايه هذا الكلام فسكت شويه كده وقال لي يعني انت عايز تقنعني ان انا بقى لي ستين سنه مغفل انا ما اقدرش اقول له ايوه انت مغفل ليه هذا سيجعله ينفر الادعاء على رؤوس الاشهاد ومعروف ان وجود الناس بيخلي الانسان يركب حظ نفسه حتى لو كان رجلا فاضلا ولذلك قال الله عز وجل لقريش لما زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا مش ثلاثة مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ليس بمجنون فقال انتو عايزين قوموا فرادا لسان اذا كان فردا ممكن يقعد يتامل قول ازاي مجنون قال ازاي ازاي كل ده انسان عاقل وكلنا كلنا بنشهد له بالعقل قالوا الجنان منين يعني فممكن يصل اتنين ممكن يتناظروا ما فيش حد هيغلب حد ما هو فيش حد شايفني انا هاغلبوا لي او بحرصوا ان اغلبه لي عشان الطرف الثالث اللي قاعد هيطلع ينقل ويقولوا انه غلبوا وانه انتصر عليه والكلام ده طالما في اتنين ممكن الحق يطلع في واحد ممكن الحق يطلع ثلاثة فصاعدا دخلنا بقى في القصه اياها اللي احنا نتكلم فيه فمينفعش لما يقولي يعني انا بقى لستين سنه مغفل ماقدرش اقوله ايوه ليك ستين سنه مغفل ايه اشكالك انك تبقى مغفل يعني لكن قلت له ان الانسان ممكن يظل فترة طويلة من دهره لا يعلم ثم يعلم إيه الاشكال هو الإنسان اوتي علم كل شيء؟ طبعا الإنسان بيتعلم وكل ما تمر بالأيام بيتعلم يتعلم شيئا اليوم ما كان يعلمه أمس ويتعلم في الغد ما كان جهله اليوم فليس عيبا إنما العيب أن يصر المرء على جهله قلت كلام بهذا المعنى أنا مش حافظ طبعا الكلام اللي أنا قلته لأن الحوار استمر بيننا في حدود خمس دقائق الرجل المهم طلع مكسور وطبعا غير راضي معنى انا ترفقت به جدا وحاولت ما أستخدمش الألفاظ القاسية حتى لا أبعده عن الحق أنا أقول بالنسبة لإخواننا الذين ذاقوا طعم السنة ويروا أهليهم ما زالوا في هذه الخرافات وما زال بعضهم يتوسل بالأضرحة والكلام الكلام ده أن هو يعني فليكن سفيرا جيدا لدينه ويحاول أن يترفق مع هؤلاء لا سيما إن كانوا أصحاب مناصب وأصحاب عزوة وكما يعني قلت ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك أول ما تقع فيه هيؤع فيك خلاص صار حرا طليقا يفعل بك ما يريد ويقول فيك ما يشاء ما هو عادش حشمة لكن انت أول ما تستخدم يعني الأخلاق الحميدة بتنصل على طول أقصر طريق, أقصر طريق إلى قلوب الناس الإحسان إليه والتغاضي عن زلتهم لا سيما إذا لم يكن تحت ذلك كبر انما كان جهل والمقام طبعا طويل الكلام فيه طويل لكن هذه وصية انا اوصي يعني صاحبنا بها اخيرا الاخبان اللي هو بيقول بقى حديث مرئاني في المنام فلا يدخل النار وحديث آخركم موتا في النار الاثنين دول كلاهما ضعيف لا يصح لكن اخركم موتا في النار ضعيف جدا ومرئاني في المنام فلا يدخل النار هذا أيضا لا يصح. أول جيش يغزو في قسطنطينية. حديث جيد وحديث انك لا تدري ما أحدثه بعدك هذا ليس مقصودا بالصحابة عند أهل العلم إنما الصاحب يطلق ليس على الصح على الصحبة المباشرة إنما يطلق على من انتهج نفس النهج ولذلك تلاقي أصحاب المذاهب العلماء المذاهب المتأخرون يقول لك وقال أصحابنا الشافعية وقال الشافعي يقول وقال صاحبنا الربيع أو المزني أو البويطي مثلا الحنفية أو قال صاحبنا أبو يوسف أو صاحبنا محمد بن حسن الشيباني أو قال صاحبنا سحنون المالكي أو عبد الوهاب مثلا إلى آخره يعني عايز أقول انا أنا متأخرا هو في الزمان وأقول وقال به من أصحابنا مثلا لو أنا شافعي المذهب أقول وقال به من, أصحاب من أصحابنا فلان وفلان وفلان برغم أننا بيني وبين هذا الذي أعزي عليه الكلام بيني وبينه بون شاسع ويعني سنوات طويلة فالمقصود يقول أصحابي أصحابي أي من سلك طريقتي وسلك نفس الناد يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه وأن يقبضنا على الكتاب السنة